وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهم امهاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا الْنَّبِيُّ أُولَاءَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُمْ أُمْمَهَاتُهُمْ وَأُلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَاءَ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلَّا إلَّا أَن تَفْعَلُوا إلَى أُولِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا وكان ذلك في الكتاب مستورا وإذ أخذنا من النبئين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظاً ليسأل الصادقين عن صدقهم.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 إن يريدون الا فرارا ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لاتوها ولو دخلت عليهم مِنْ أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها الا يسيرا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 ولا يأتون الباس الا قليلا اشحه عليكم فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك تدور اعينهم تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنه حداد اشحه على الخير ولائك لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسير يحسبون الاحزاب لم يذهبوا وان ياتي الاحزاب يودو لو انهم بادون في الاعراب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 ولمّا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانًا وتسليمًا من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه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 وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيْصِيِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأُورِثَكُم أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَؤُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا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 وإن كنتن تردن الله ورسولهم والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات فإن الله أعد للمحسنات منكن اجرا عظيما يا نساء النبي من يأتي من بفاحشة مبينتين ضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما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 والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فوجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم اعد الله لهم مغفرتهم واجرا عظيما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 وكفى بالله الله مَا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما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 ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا تناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين ويرضين بما آتيتهن كلهن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 وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا إِن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِلَىٰ ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ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 وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّكَ كَانَ لَهُمْ كَنِعْمَ مَنْ دَعَوَ اللَّهَ عَظِيمًا إِن تَبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لا جناح عليهم في آبائهم ولا أبنائهم ولا, ولا أبنائهم ولا إخوانهم ولا أبناء إخوانهم. ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهم والتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا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 لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا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 لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم, لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ما أينما العومين أخذ أينما أخذوا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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إِنَّا عرضنا الْأَمَانَةَ على السماوات وَالْأَرْضِ والجبال فأبين أَن يحملنها وَأَشْفَقْنَ منها وحملها الإنسان إِنَّهُ كان ظلوما جهولا